بسم الله الرحمن الرحيم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ وَمَا كمل حطاما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدا في عمد ممددا